وَالْأَرْضُ جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ Was he Who is that? أميرا للمؤمنين وما تكون في شر وما تتحمل وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه وَإِنَّمَا أَرَدَ سَعْتُهُ رضي الله عنه أن يذكر ولده لا تنظر إلى ¡Lessie! Sí. هذا هو العبد القافٍ، فسكت صلى الله عليه وسلم ثم مر